حتى في الجمادات حب فانت لي هدا السلامه تهدا و حتى كانت له داء السلام امنه وجوده وفرق جد عنك يحن إليه الجذع يا قوم هكذا أما نحن أولى أن نحن لم وجدا كان جذع لم يطق بعد ساعة فليس وفاء تعب الشعر يا ربيب المعاني واستقرت سفائل الألحان تعب الشعر يا ربيب المعاني واستقرت سفائل الألحان فوق شطانه لواتي وجراحي ولياك نداك انها شطاني ولياك نداك انها شطاني وحنيني اليك يا منبر الهدى ويا منال لي كل زماني زن الشوق فامتطيت خيالي وتعثرت في طريق البياني يا رسول الهدى وأشرق نور من محياك قد أضاءك يا آني وترى لناظيري رسمك الميمون في مشريق من الإيمان تعب الشعر يا ربيب المعاني واستقرت سفائل الألحان تعب الشعر يا ربيب سفادين الالحاني فوق شطاني لواتي وجراحي راحي والياكن ذاك انها شطاني شطاني والياكن ذاك انها شطاني جميل الخصال وبدر الكمال حميد الفعل ونور الجلال جميل الخصال وبدر الكمال حميد الفعل حبيب القلوب ونور الدروب ففيك ساشدو ربي ففيك ساشد رب بالمعاني ففيك سجنوا رب بالمعاني سرج منير وقطر غزير تحنوا اليه قلوب العباد سرج منير وقطر غزير تحنوا اليه يصلي عليه القريب المجيب كذا ال المجيب ال طرا شببا وشيبا كذا ال ال طرا شببا كذا ال ال طرا شببا وشيبا بدع الزمان رببا ال Rábybal ma'anii badiaa zemana Haqa, haqa, ya سفائن الألحان تعب الشعر يا ربيب المعاني واستقرت سفائن الألحان فوق شطان لوعة وجران ها شطاني شطاني واليوم لك انها شطاني انت مني في خاطري يا رسول الله اغلى علي من وجداني لك مني السلام والحب والسير في طريق الأمان أنت أسمى من الماديح وأغلى من جميل الألفاظ والأوزان غير أني أخطها نبطا وقصة من جناني تعب الشعر يا ربيب المعاني واستقرت سفائين الألحاني تعب الشعر يا ربيب المعاني سفائل الألحاني فوق شطاني لوعتي وجراحي وليكن ذاك إنها شطاني وليكن ذاك إنها شطاني جميل الخصال وبدر الكمال حميد الفعل ونور الجلال جميل الخصال وبدر الكمال حميد الفعل ونور الجلال حبيب القلوب ونور الدروب ففيك استشدو ربيب المعاني حبيب القلوب ونرى الدروب ففيك ساشد ربيب المعاني ففيك ساشد ربيب المعاني